إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام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 شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلني غير الله به والمنخنقه والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم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 ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يضطر في مخمة غير متجان في متجان في فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل اللَّكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُونَهُنَّ تُعْلِمُونَهُنَّ عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ الله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 إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمده وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا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 أحدٌ منكم من الغائط أو لمستن النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ما فتجمع صيدا وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وعطعنا واتقوا الله إن الله علِم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله, كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم أنكم قوم على يعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوا والتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر عظيم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 فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّنِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنْ لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتهم وعزرتهم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم, لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية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 الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاورينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وس يا أَنَّ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبِينُ لَكُمْ كَثِيرًا يُبِينُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ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 في الأرض جميعاً، وللله ملك السماء والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحبابه.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 قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاء.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 التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما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 إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا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 واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك لا قال إنما يتقبل الله من المتقين إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقُوتَنَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ نَأْقُتُ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبًّا عَالمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تبوء بإثمي وإثمك فتكون بالنار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه ليريه كيف يواري سوء أخير قال يا ويلات أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أعجزت أن أكون مثل هذا فأواري سوء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 كأنما قتل الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفنحون إن الذين كفرون السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا كلام من الله والله عزيز حكيم شُحِك فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ لفضيله <تصفيق> الدكتور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 وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا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 وكثير <تصفيق> لفضيله الدكتور وقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل Amen. Awesome. منهم عذاب أليم. I'm بِعْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَمْبَلِينَ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 في السِّجْنِ وَرُهْبَانًا وَرُهْبَانُ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تَرَى نُدَّمٌ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَ Ba bi ma qu jaati ta je taأَ ha Janati ta je taan an hakhodi di na fi لفضيله الدكتور What <laughs> لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد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 ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَنَفْتُمْ وَاحْفَضُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْمُرْ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ اينكم العداوه والباغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أن لَمْ يُؤْمِنْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا, ما اتقوا إذا ما اتقوا وآمنوا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 طَاللَكُمْ <تعال> وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا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 طيب ولو أعجبك كثرة خبيث فاتقوا الله يا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 لا جعل الله من بحيره ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرسول قَالُوا قَالُوا حَسْبُنَا ما إِنَّ اللَّهَ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةَ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِذَا ذَكَرَ الْقُرْبَىٰ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 وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ الْآثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَ اسْتَحَقَّ إِثْمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ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 ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والخكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني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 كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين واذا امحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امننا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواري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 تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا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 صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لل